22. استمع إلى الحوار التالي وأعده ثم مملأ الفراغات صباح الخير يا علي صباح النور يا مراد كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير وأنت الحمد لله وأنا بخير